مَا أُغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَمْتَعُونَ مَا أُغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَمْتَعُونَ وَمَا أَهْلَكَ وَماَا تَنَ الزَلَت بِهِ الشَّطين وَما تََ الزَّلَ بهِ الشَّطين وَماَا يَ بَغلَهُ وَمَة كَطُون وَم بَهلَهُ انهم عن السمع لا معذولون فلا تدعوا مع الله الهًا اخر فتكونوا من المذنبين انذر عشيرتك الاقربين وانذر عشيره تلي قربين وافض جناحه لمن تبعك من المؤمنين من المؤمنين فَإِن عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ فَإِن عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين وتقلبك في الساجدين إنه هو تَمِيْعُ الْعَلِيْم إِنَّهُ هُوَ التَّمِيْعُ الْعَرِيْم هَلْ تُنذِّئُكُمْ عَلَى مَن تَنَزَّلُ الشياطين؟ ذل على قُ ففك ثمذَر علىكات فم يكَ ساءتَم كذبون يكَ ساءت تَم كَبون والشعراء يتبعهم الغاهون هلم تر أنهم في كل واد يهيمون هلم تر في كل واد وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ غَلاَيَكُم إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا قال حافي وذكر الله وذكر الله كثيرا وانتقم من بعد ما ظلم وذكر الله كثيرا وَسَ يَعلَمُ إِلَذينَ ظَلَمُ أََمون قَالَذَِم قالَبُون وَتَ يَعلَُ